الباب الثاني والتسعون باب الوقار والسكينة وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم متفق عليه اللهوات جمع لهات وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم،